ونعوذ بالله من شرور أكسنا ومشيئات عمل شريك له وأشهد أنا محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته درس اليوم حديث أو كلامنا إن شاء الله اليوم عن المطلوب عند النطق بالنون المخفى ما هو المطلوب للطالب أو الطالبة عند نطق الاخفاء المطلوب عمله عند النطق في النون المخفاة ما هو المطلوب؟ عند النطق بالنون المخفاة احنا هنسمع دلوقتي يا بنات التعليق وبعدين انهاء اليمينة ما يفعل عند النطق بالخفاة وبعدين بعد كده هنعلق على المطلوب عند نطق الحرف المخفى اول خطوه عند قراءه الحرف المخفى تهيئه الفم على مخرج الحرف التالي او الادي مثل على سبيل المثال لو هنا اقرا الاخفاء النون اللي بعدها تاء او النون اللي بعدها دال ماذا اصنع <تصفيق> في كتاب إضحاق البشر في الأربع أن أو من من على مخرج الحفلات أنا يوم عند من تابع من الزالات هيئة المرحلة الثانية نلاحظ على اللوحه إن ذلك إن هذه الزيئة وإن كامله يا جماعه لان إحنا قراءتنا للاخفاء غير صحيحة هي هي كنايه عن من عميقة من... ولسانك في المخرج شيئين بتعمليهم صويت من الفمي بسبب عدم من غلاق مخرجنون مخرجنون ما عد استعملناه احنا الان انتقلنا لمخرج قرب الداء قرب الداء في المرجز النسان لاحظتم؟ لما قلنا صويت جعلنا الاسوم اترون الان الاسوم الصغيرة التي ظهرت في اللوحة وهي تتحرك الصوت الصغير تعبر عن الصويت الفموي وجعلناها صغيرة الحجم لنبين أن هذا الصوت إذا ما قرن بصوت الغنة من الخيشون فهو ضئيل موجود لكنه ضئيل إذا ما قرن بالصوت الخيشوني الذي هو نورنا في كيف توضع اللسان عند متقنون المقرأ عند القاف أو لا، على دوحة قد عند قراءه النون المخفى التي بعدها تاء او دان ماذا يحدث اول خطوه بعملها ان تهيئه الفم على مخرج الحرف الآتي خلي بالك المخرج لنا هؤلاء اول خطوه هعملها ايه كان لساني هيقترب من مخرج ايه أولا خلي بالك دلوقتي اللسان يقترب من حرف لا وليس يعني إلصاق لسانك لا يكون كاملا في مخرج النون ما تقوليش من تاب لا ولا هنا الغنه مكانها مظهرة لا ابعدي طرف لسان لسانك عن مخرج النون يبقى أول خطوه هي ان لسانك على المخرج ان انا اقترب طرف لساني طرف لساني من منين من مخرج وبعدين بعد كده ينتقل يروح بعد كده من النون الى الدال يبقى مثلا نقول نون بعدها دال يعني من دون لا هاقرا كقول ربي مثلا في الايه من دون الله يبقى انا هاقراها ازاي شوفي انظري الى السماع الصوت. من شوفي شايفه اللي هو الخيشوم او شايفه الاسهم اللي طبعا من الخيشومك في نفس الوقت الجزء اللي سويط يقرب برضو من الداخل لكن الأقوى هو صوت الخيشوم اللي احنا للأسف كثيرات مننا لما بتقرأ تقول من دون تقرأها كده تقول من دون من دون من من دون ما فيش فيش خيشوم أبدا ضعيف جدا اقرأيه بقوة اقرأيه مش بالأسف القوة دي الصوت داخل تطالع من نار المنفش زي ما تشاهده كده كده من الداخل طالع لفوق على جزء الخيشومي. يبقى بتقرأي الاول نون اهو من هنا. من. تقترب كأنها تقترب من النون. من من من تحتلع فوق. مش يمشي الصوت اللي هو ايه. من من من من دون الله. هكذا. إن من أول ما بتقرأي من دون الله بتحسي إن الغنة موجودة في الدال. بعض الناس اختقرها من من من من من من فين فين الغنى فين الخيشون؟ خلصي الدال صار الدال حرفا خالصا. اكسري الميم اطلع على النون الساكنة كان المسال كان تقل إلى النون الساكنة طرفه. ثم انتقل طرف اللسان من النون الساكنة ويضغط في مخرج الايه الدال. يبقى مش ضاغت في النون لكن هذا وضع بعد كده فين؟ عطيب. في الدال يبقى من دون الله من من من من دون الله يبقى لم يطرق في الدال في النون لكن ضغط بيه على مخرج ايه؟ الدال عشان الدال عشان تظهر الداء لكن تقول من دون اين مخرج الدال؟ لم يظهر مخرج الدال وكذلك اذا قرأت حرف التاء وأنت بتقرأ إيحاف إنتاع شوفي تقرئي الزاي مثلاً كلمات فمن فمن تابع فمن تابع البعض بيقرأها كذولي فمن فمن تابا خطأ فيها أخطاء شديدة شو الصوت اللي أنا بقرأه ده أخطاء شديدة جداً لماذا؟ لأن ما زلت عند نقطة لحرف اللي هو طرف السنك لعد النون ما زالت تفكر في السفر المكثف تحت فمن تقرأها كذا فمن فامان تابا خطف he doesn't agree with the first mistake but i will say it is a mistake what is the first mistake? he takes your tongue to the word the moon he takes him and he takes him and he says فامان تابا فامان تابا but others will read them فامان ليه بتخلي فكك السفلي تحت الضغطي فمن تابا قولي فمن فمن كانت الكره ايه بعدها ايه يا مثلا خطأ طلعي طرف لسانك هييئ مثالك في الدخول في مخرج النون ثاد في مخرج في مخرج اولا قرب من النون ثم ينتقل الى مخرج ايه الدال يبقى هتقرأ هكذا فمن فمن فمن شايفه السطره منين صفوره في الخيشون. فمن بالبعض ما بيطلعش الصوت من الخيشون ابدا. كل صوت بالاخر طلق في رساله بالقرب من مخرج الحرف اللي ده يتعب. فمن تابه او من دون من دون تحت. الجزء الاسهم اللي طلع دي اللي بتطلع من فوق لازم تبينها لنقرأتك. فمن, فمن فمن فمن فمن تابه من من من شوفي هو يقولك صويت يعني صوت بسيط من هنا من عند اللي هو كأنه ايه ماشي الصوت الصغير اللي هي قسم الصغيرة لكن القسم الكبيرة الوقت حد الوقت بعد كده صوت ايه اللي هي من فوق لو قرأتي غنتك وصوتك مازالت تحت يبقى فين اين الغنة الغنة مكانها فين يبقى وانت بتقرأي فمن فمن فمن تاب من من من شو في الصوتين؟ من بكسر الاول. من وانت بتقرأي مين دول ما تقوليش مين دول. مين دول. مين دول. مين الخطأ. زي اللي بيقرأ من شرري. مسلا وانت بتقرأي. قل اعود اعود. مين شرري. كلمة مين شرري. قلية مكسورة. والمنساكنة. بعدها عشين يعني اخفاق. البعض يقرأها من مين شرري. مين. ليه بتقولي مين. أنا بقول لك هياي لسانك أولاً إن بالقرب لسانك يكون مخ بالقرب من مخرج النون أولاً يبقى من من من من بعدين بعد كده من تكسري الم من شري بعد تقرأ الشين بعد النون تنتقل إلى الشير. يبقى من ما أدريش من شاري شاء شاء بعد كده بتميل في الشين تقرأ الشين بعد ذلك من شر حاسد وحاسد اذا حسد يبقى بقراها بقى البقري شئ باعتدال ما يبقاش ما مازال منخفض كأنك بتقراي كسره الميل متاثرا بكسره الميل رفعي في النون الساكنه خلي المخرج خلي سلك بالقرب من النون الساكنه من من هنقرأ كل احرف كيف نقرا قراءه حروف في من شر من من من بقى رقم ده والصوت فوق ما لقاش الصوت تحت من من اللي الصوت ايه من الصوت ده اللي هو طلع البصيقه الاسم البسيطه دي كل الصوت طلع من المكان ده يبقى انت جبت هيقول لي اين الجزء الخيشومي يبقى هيئ نفسي اولا اهيئ الفم على مخرج الحرف الاتي اللي بعد كده بس هبقى اول خطوه اقرب القدم حرف النون ثم هيئ فمي لنرجع نرجع للحرف اللي انا النون بعدها شين يبقى انتقل الى الشيء ما ينفعش ان انا اقرح النون البعدها شيء واقول لغنها كذا ما او مثلا النون البعدها دا بقول لغنها كذا ما دون ما دون ليه بيعمل كذا؟ ليه بيقول ما ما دون خطأ دخلي طرف لساني في محرب قرب لحرب النون يبقى ابصر الميم وفي مكان النون هيبقى قرب لساني هيقترب من حرف السين من حرف النون، ثم أنقل للدال من دون من من اللي قلنا من وين روح الضغط من... على مخرج الدال من دون من دون من دون من دون وليس لهي خطأ ممكن يقع في إن أقرها من دون ما نعثرت المخفر أو إنني أبعد بلساني عن مخرج النون. يقول مان خطأ. بعدت جدا ده عن مخرج الايه؟ النون. او اني لما باقرأ وبعتقل من هذا المخرج اللي هو عظي وانا بقرأ الحرب ده اللي النون بعديه ده او نون بعديه تاء مفروض بقرأ الغنة رقيقة. ليه بخلي الغنة هكذا؟ وانا بقرأ مثلا من النون بقول مان كأنه بهاي مثل ما نقرأ حرف ايه؟ مستعب. غلط. ما بقرأوش مان دول مان من من من ليه يقول مين؟ لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا من مخرج الدال لماذا مخرج القاف لماذا لماذا مخرج من لماذا لماذا هي فيها لماذا نعم. لماذا لماذا هذا؟ هنعيد الشريط الثاني اللي معه وإحنا بنقرأ مثلاً ها؟ طيب حاضر هنعيد الشريط الثاني وأنا بقرأ اللي هي هل هذا من قبل؟ هل نيجي من الأول؟ طيب شو المطلوب مني؟ لاحظوا الصورة التي أمامكم ولاحظوا مكتوب على يمين اللوحة أولاً المطلوب من الطالب دقيقه كامل على مخرج الحرف الاتي ما المثال الذي امامنا هو عند التاء والتذال اللسان هنا آآ آآ شكله عند اخفاء النون عند دال او داء مثل من تاب او من دون نلاحظ بأن طرف اللسان أين طرف المسار؟ لا يلامس، ما لا يلامس، ما لا يلامس، ولا في اقفال للمخرج. هوش من؟ من تبع؟ من تبع؟ كأنه نهض ظهر هذا ما يصح؟ منذ نهاية ما يصح. لا بد أن يطلع فجوة نقبها على هذا فج... الشيوع المعاصم. ولابد عليه ايضا اليمامه كده وعلشان نكمل ماذا يعني هذا يعني انه وأنا بخفي بقرا النون التي بعدها تاء او النون التي بعدها د فهي تهيئه الفم على مخرج الحرف الاتي اعمل ايه طرف الثاني زي ما شايفين الفيديو او الشامل الصوره طرف لساني قريب من بس الاول عن بس في عند مخرج من المخرج ينتقل من مخرج من المخرج بس المخرج من وانت من المخرج فراغ. يعني ما المخرج من ما من المخرج ما المخرج من لا. يبعد عن إيه؟ عن المخرج لسانك عن من عن مخرج النون. ثم انتقلي الى الحرف من المخرج الحرف المخرج بعده المخرج يبقى اقرا مثلا ايه من دون يبقى آمن. ولسانك ماذا ما انتقل من من من الى الدال من من بدون ما تغلقي المخرج من دون بقى عند الدال بين الدال بين مخرج الدال من دون الله اكثر الميل من دون الله فلفسانك أقصى أو أو أكثر, أكثر. ولذلك شوف فلفسان قريب من دو من دو من من دو من وليست من اللي قرأ إذا القراء كله قالت من خطأ لأن أنا لك خلي فجوة لكن صغيرة بين طرف لسانك والمخرج وخلي لسانك قريب من هذا الحرف لأن أنا متقلد الوقت من النون مع طالك الفجوة بنتقل أنه مخفاة يبقى لسان الطرف السني لم ينصد إلى مناسقة المخرج النون لكن اترك فجوة فجوة وما زال لسانك مستوي هكذا من من من صوت الطفل العسل متنشي من مين من دون من دون الله والأختي اللي أمامي وهي بتقرأ راحت فردة لفق شفافك لاتمان ولا كأني اوضح هاجلوا هنا ليه لأنك انت بتقرأي نون ساكنة يبقى من كأنك بتقرأي نون ساكنة ليه انت تفريد شبايك؟ ليه بتعمل حركة بالشبايك؟ هو الساكن لو حركة بالشبايك؟ فتح وارضم ولا كسب ليه بتقولي ما انت تعاونت على كده تقرأة الإخفاء ولا زالك إخفائك غير صحيح انت بتقرأي مين مكسورة نون ساكنة لكن دي في حالة إخفاء يبقى طارف يبقى نفس مظهر ذلك وذاك كأنك تقرأي من بس طارف يصير بعيد عن مخا بنو ما إيش من وإلا يبقى كذا بالشكل ده قراءة لغرض هي من من من دون تبغى تعرف مخا ده من ضمت الدال من دون الله من دون الله <تصفيق> أصحى قراءة أقرأتها لماذا؟ لأن لسانك بقى بعيد عن مخرج النون قليلا برواحي الحاجة التانية هيئة الفك في مخرج في قراءة النون الساكنة تهيئة أي حرف أقراءة أي حرف ساكن لا نازل ولا مضمون ولا مفتوح لأنه السكون لا فيه إيه؟ حركة ولذلك خرج الصوت صحيح حاجة الثالثة إن انتقل بلسانك بالضبط على مخرج الدال وفي نفس الوقت طالع صوت الإيه؟ الغنى من أين الغنى؟ الصوت من فوق من الخيشون ولذلك لأقول لو أنت قرأتها كده من دول من دو صوتك فيك تحت عشانك لأقول لك يا بنتي صوتك تحت أين صوت الغنى التي في الخيشون؟ خلي الصوت يجري زي القسم اللي حر يشوفها لي تطلع الصوت صحيح من من من دون الله من نون الله صحيح وكذلك التاب لما نأتي بحرف هي الإخفاء في التاب برضو هيئي فمك إنك تقراي منين؟ أنت منين لفين؟ هننتقل من حرف النون الساكنة لسان قربها؟ وزي ما قلتلك هيئه الفك فين حرف مو ساكن لاقول ما يبقى كاني بكره كاس ولا اقول ما كاني بكره ضم ولا اقول ما كاني بكره مفتوح هو ساكن ايه كاني بقرا من من كهيئه قراءات بالمن المظهره لكن ما هو في لساني بعيد عن المقرب من تاب من تاب هاقراها ازاي من, من برده زيها على الثانية ثانيه قرب المنون ثم انتقل الى التاء من تاب تغطي بقى بمخرج التاء انت جيت دلوقتي مخرج التاء نقول تاء من تاب <تصفيق> كده الصوت صحيح. كده الصوت صحيح الياء يكون حرف مضفه ويدي كل صوتك ويدي تقرا الغنه كل صوت الغنه نازل منين او جاي منين في مخرجهم مخرجهم ما عدد استعمالها لان فقط المخرج قرب الداب قرب الداب لاحظتم لما قلنا صويتهم جعلنا الاسوب ادرونا الان الاسوب الصغيرة التي ظهرت في اللوحه وهي تتحرك الاسوب الصغيرة تعبر عن الصويد الفموي وجعلناها صغيرة في الحجم. لنبين ان هذا الصوت إذا ما قورنا بصوت الغنه من الخشوب فهو ضئيل موجود لكنه ضئيل اذا ما بالصوت الخشوي الذي هو الغنى كيفيه توضع اللسان عند المطفى عند القاف <تصفيق> والفاسد وفهمنا ابن ابن ان الخطا الذي نقع فيه عند قراءه الحرف اللي هي قراءه الاظافه والاخفاء صحه الاخفاء ان احنا بيبقى مش عارفين ننتقل بلساننا من منين فيه النقطه النقطه الاولى مش عارفين إن لما أقل. لما اقرا الاخفاء بقرا الإخلاق عند الحرف بتاع طق الإنسان عند حرف يقترب من حرف النون تهيئه تهيئه الإسان. لما قريب الحرف النون ثم ينتقل إلى الحرف الذي يليه الذي يحدث فيه الإخفاء ويراعى وزير يراعى ونقرأ هذا الحرف إذا كان هذا الحرف حرف رقيق أو حرف مفخم وهنا يختلف تختلف تختلف قراءة القراء المجبوب للقرآن من الحرف اللي هي النون أو في الإخفاء إذا كانت الغنه رقيقة أو كانت مفخم بمعنى آخر اذا كان الحرف أو أقول هي النون الساكنه ياتي بعدها حرف مفخم او حرف رقيق البعض يقع في خطا شديد جدا عندما يقرا الاخفاء يقرا الاخفاء بصوت واحد كل لا يفرق لا هيئه البك لا تختلف تماما لما يقرا النون اللي بعدها صوت عن النون اللي بعدها د النون المخفاه أعلى النون البعدها دام عن النون البعدها سي عن النون البعدها الشي يعني هي هكذا يقرأ يقول مسلا على سبيل المثال، مين دون سميني الصوت آه. مين من من مين من هي التنتقل فيه هي لم تأتي بالحرف الذي تنتقل إليه أصلا يعني انت قلتش الحرف الأساسي هي دلوقت عايزة تنتقل من النون للدام يعني المفروض أنها كتبة تنتقلها دام كبامي مين دون, مين دون. من ولاسه من دي بتسمع السوق ليه بتعمل الغنى الخفاره ليه بتستعرب لساني ليه بتقول من من من من خطأ، خطأ، اذا لا بد فهم بدايه كيف اميز في كل حرف او كل سبب الاخفاء مع كل حرف اللون الساكنه مع كل حرف ازاي اقرا اللون الساكنه مع كل حرف امثله نطلع لإخفاء النون الساكنة والتنمين عند التحرم عند أحرف اللغة العربية الحالي بنقول الصفادية المربودة في هذه التحرم إزاي أقرأ هنا وأنا برضا حط الهوديو على إخفاء النون الساكنة والتنمين سنأتي بالحرم وبإنفاء النون الساكنة وبإنفاء التنمين نرى على الشاشة المثال الأول الصار حرب الصار والبيتال ليه بإخباء عنده منصورة, منصورة. بريحن بريح بريح برضو فين الصاد؟ هنسمعها مرة ثانية حرف النون بعد صاد فين ما اخذ الصاد؟ يبقى بقرأها ايه؟ نم نم نم نم نم سورة. مريح صر صال صر صال بريح بريح صر صال كيف أقرأ نم نم نم وليست نم برضو أقرأش مان لأننا ما من النور إلى إيه يعني ما أقرأ يبقى نم نم ولا يعني نم نم سورة <تصفيق> من من من سورة سورة بريح بريح صر صار بريح يبقى عرفتي النون بعدها الصاد يبقى جونها تبقى ايه؟ ومكان لساني بتهياء لسانك من لفين؟ من حرفي النون بحرفي ايه؟ بالصاد شوفي مخرج الصاد خير شاولي عميل لسانك بيسوف كده بصباري يبقى مم مم مم مم مم مم مم من بعدها صاد مم صورة مم صورة مم مم مم ممتاز نقرأ حرف ذال حرف ذال ده واحنا بنقرأ من أول سورة البقرة واحنا بنقرأ مثلا كلمة أَأَنْذَرَ. لما نقرأ هذه الآية في بداية سورة البقرة بنقرأها خطأ لماذا؟ لأن بنقرأ كده أَأَنْ أَأَنْ أَأَنْذَرَ نقرأها خطأ لماذا تقرأها؟ بديتني أَأَنْ أَأَنْ لأنك تأثر. بالراء طب اقرأ هالزال صحيحه او انذرهم أأن أأن خلالك هل تنتقل من الدال من النون السابق طرف السابق هل تنتقل طرف السابق من النون الساكنة الى الذال مخرج الذال ال ال ال, أل. يبقى هقرأ كده أ أل ذال واتكب على الذال مخرج الذال أأن داعتهم. أأن داعتهم. ا انذر تهم ا ان لاكتهم ان ان مش ا ما تصعيش المكان ما بلاش تسالك على طاقه النوم كبيره ما تقولش ا ان خطا خليه تفتكر ان ان ان مرتوها اذارتهم ضار. ضار هي ليست هي ذار مرة ثانية ضاع تماما ان هذه ذال وليست ضار اأنذرتهم اأنذرتهم ما شاء الله مرة ثانية أأنزرتهم. يعني هنا غنا الاخفاء غنا الاخفاء والاخفاء الغنا تكون هنا مرققه ما ينفعش اقول ان ان ان ان ليه بتقولي ان غلط ان ان ان ان هنا عشان تسمعي الدرس والراء رقيقة والراء باء والعصد والباء رقيقة والراء مفخمع ذر تابر والتاء رقيقة والهاء تابر والهاء رقيقة والعيم رقيقة اقرأ واش عايزة اقولك بحي ممكن تكون خاتمة تقرأ هذه الكلمة غير صحيحة كيف نقرأها صحيحة مرة ثانية صوت صحيحة وخلي بالك الغنة عشان تجيب الغنة ايش مع زي ما زي ما شفناها في الفيديو هذه الغنه ماشيه من خيشومك وقت وقت مع وقت الصوت بتاع هو الخفاء، ازاي إذا كأنك الكروعي حرف مفتوح نعم اقوليها إيها ان تاهم ان لم تن تن ضمي البعض الأخوات المتسمع لي تقول تن تن تن كأن النون المخفى ها إشمام خطأ ليس تون هي ضمي في ضمة صحيحة تون تون رقب في فيه تن تن تن ديرهم تن ديرهم أحسن تن هنأخذ بقى الأوراق اللي هي بالتنميلي بقى أأنذرته أم لم تن تن تن تن تن تن تن سوطوله يطلع ما هي القيشون تن ديرهم هنأخذ اللي هي التنوين مع اللي هو النون اللي بعديها Yeah. بعد النقطة دي دي اللي في الطبعه عزيز خلي بالك ايضا من خلي بالك عزيز عزيزن بالتي هونك عزيز ومفيش عليه دول دول عزيز دول لا هي في تنوين باء يعني يبقى الكنون ساكنه عزيزم شوفي ازاي فرقت ازاي بدون بدون بدون تقسيم عزيزن بالتي هونك فالفلسانيك عام ينقول عزيزن لنتقان عزيزن لنتقان الاخت بتعمل عزيزن وطرح عاملة كده اسم نبرة الغنة ليست نبرة هي لي خطأ تاني وضعف خطأ تاني وضعف الغنة ليست نبرة هي لي بتعمل عزيزن رح نتكد عليه خطأ هي نون ساكنة اخفاء. يبقى ليه بنط عليها كده واجبها كأنها نقر. عزيز زنزم تقان. عزيز زنزم من <تصفيق> اتحامل ايه يا بنات? الغنى عنه نكونوا فخمة هنا. لأنه عزيز زنزم. في غنى في نون ساكنة. يعني نون ساكنة والتانين واحد. لكن تنويل بعده ذال. يعني قلنا ليس في الخن أنتقل من النون الصرف باللساني النون الساكنة وارح ضغط على على عالى ايه على الذال عازي ذو يعني ايه يعني هي أضغط يعني جيد مخرجة يعني أضغط لساني في المخرج الذال عازي مش أضغط يعني تاني عمل لساني عند عمل على مثلا عازي. عازي مش عازي خطأ تاني عر زي كسرة ذال ذال عزيزون في قام عزيزون تن تن تن, تن. مش خلي بالك وتقول ما هو شيطان تن, تن, تن, درهم. تن درهم. ثالث، وزي أقراء بالنون السكينة وبالترمين. يقطع من الترمين ونمتها. الحرف الذي بعده حرف الثاء ومثاله كما نرى بالنسبة للنون والثاء بالثاء ننتقل من مخرج الهمزة إلى مخرج الثاء مباشرة ويبقى من النون ونمتها كما استف. لا اضع على نطق الفاء الا عندما انطقها والواء هي الان مهيئه الفم العلى ضعف فان انطق الفاء عند الضغط المثال للتمرين ما كان احضر على الحرف اللي بعده الثالث هو الحفر الحفر أثناء. والمثال على ذلك كلمة والأن والأن والأن شايفين وال والأن يعني لو هقرأ الكدا وأقول لك أدي كل حرف من الحروف يعني الحق يبقى هقرأ وهو مفتوح هقرأ وال وال شو بالشكل وصلنا له والأن والأن ثاب والان والان والان ليش شبه مفهومه ذلك عند النون المخفاه في في انت دلوقتي عند نون ساكنه يبقى وال... من الهمزه المضمومه ما بتاثريش سا سا دي, سا دي يعني في الكلمة دي ممكن اقرا فيها لتلت ايه. اه. انسا فا انسا. تقليل انسا امارة. يبقى خلي بالك دي فسحة بدون مبلغة. مالك اشم والتمر. فالنسا سا. لا هي سا. هي سا. سا. والانسا وال <تصفيق> صحيح ومثال التنمين دي بالنون نس بالنون الساء بالنون المخفى مع الساء المثال اللي هو النون الساكنة في البداية دي قمسة اللي هو النون الساكنة أما التنمين كمثال أو كمثال ما أن سجاج كيف نقرأه ما خلي بركو يا بنات إنت من أول مقرات قلت ما خطأ لأن عندك ما الفتحة نقرأيها معتدلة يعني هقرأها كالتالي مين والمت؟ ما... ما... المين مفتوحة والما م ما الميم مفتوحة باعتدال. لا براص ولا سوّد نقول ما خطأ من اول الميم أقرأ الميم باعتدال. اقول ما ما ما لا براص ولا سوّد وهي ما ما وهي ما ما اللي مفخمة ما هي ما ما ما مهم الدهم اربع حركات نها ولا لان عليها همزه يبقى اقراها ما ام خلي بالك من البداية انتي تقرأي الحرف المين من البداية خطأ الكلمة من أول ما خضر قرأتيها مفخمة قلتي ما جبت المالة بفاصل جبت المين مفخمة ولو يمكن ممكن لك اتصل إلى الهمس مفخمة وبناء عيون بتأتي بغل منهم مخمة ماء ما أن... ماء الزجاجة نقطة هذه النقطه بشده هقرا الحرف هقف الحرف بعد النون بعد ثاء يبقى هقرا طرف لساني طرف لساني بالقرب من النون اكون لساني لساني مش من مش مرتفع من الحلق امشي معوش ايه بمكرش ام ام هجيب لي هنا طمره جدن قل قل ده ده قل اللي هيرتفع عندك صوت قلنا المشي بالخيشوم لأن هو مكانه الخيشوم يبقى والأن مسكنة رقيقة لكن الخيشوم طلع منه الصوت ما أدريش الصوت من تحت الأون أون سيف الصوت شيف الرنة دي أون سال والأن سال الأون سال תצא לי כמו חנפה, ותארפה דיימן قولك بينتقل بقى. من كقولها من كوم ما تقوليش من كوم ما بتقولي من من هم حرف مستعار هي انتقل من النوم الكاف والحرف من حرف كف حرف نفخة ولا مرقق طيب لكن قولها بنقول لأنه بعضهم بقراها من من من من كأنه حرف كأنه قولنا نفخة ابدا. من من كوم ما عمليش الغنة، ما تتوسعيش المخة كاية بسط انتي بتقرأي الغنة مفاخطة مع المهم الكاد مش من من مين، هم بس. عايز اقتنطع معاجل يا بنات كلمات مينكم عشان بس بقى السوق مهما يطلع شو بازالك مينكم مينكم مينكم اقرأيها ليهمتكم احسن دي اقرأيها لحدد اقرأي لي بعدها ها فين الغنة يا بعد كل الحديث اللي انا اتكابلناها اين يبقى انتك بتاها قولنا مفخة ما. ما ديش اللي انا قولتو. ايوة يا ابنتي. ايوة انت. الا انت كان عندي قولنا مستعدات. انا علقت كده على قولنتك المره البادة. قولي هذي، لا. الرجل يساني في المخرج اللي في الكام. من من من كم. بتنتقل الكاب بعد كده. وليه هذي؟ لا انت انا مش مين اللي بتعبريها غلط منكم منكم خلي شعرك زي ما هي ساكنه من من من كتقولوا مين هاتقولوا منكم من ديالي انا قلت كده قلت مين وفتحت بوقي كده انا قلت كده انا قلت وشفت اسنانك مفتوحه بعدها قلت مين كده انا قلت كده ليه بتقولي مين أنا قدام من من من من بس دي صح فيها حسنتي لا إنت بقاعد تقول مش كم مش كم مش كوم كوم كوم كو. كو. منكم من من من من منكم منكم هذا صوت كبير إنت بقاعد تقولي غاية صح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 ها ايوه ليه عميش عليش احسن سمر أحسنت انت تحت بقى. الغلنى؟ صوت الباب، فين الغنا صوت الغنة لفوق ايوه احسنة بس الزمن دي زمان حنا قايس أيوة. أيوة أيوة ممتازة حنا سميها مش من من يبتدي النون مش فخمة النون فخمة القاف فخمة حنا منا منا ما تفتحي سراني كي منا يلا يمكن ترويها باي كون من شايفه الصوت ده شايفه نغم كبيره ازاي قوي غنتك على قدر الاسم اللي فيها في الرسم على صوتك اكتر هنا أكتر. طلع صوت من اكتر صوت الصوت يكون ما هنشوف من جديد قالوا لها حبيبتي اللي بعديها اشواق يا الها ايها الطالب لا مش من كده كان كده قلنا وكان قلنا ثقل انتقي من نون ساكنه لغايه من النون ساكنه, ساكنة رقيقه لتاء ضه رقيقه ازاي تقرئيها دي مش مين. من المخرج دي قريب جدا قريب جدا من النون سهى قصدي آه, اه احسنتي اللي جنبك عايزه تروحي ا و بيك المستامع اليمين ولقد صدقنا وعد الله Oh. حتى إذا فجلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أعطيتم من بعد شايفها كلها زي ما تريد هيقول منكم بعد كده شايفين منكم سلاسة بقول منكم ما يريد الدنيا مش ماكم ما, ما بيعلمش كده أبدا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد أخوكم كأنها إيه؟ كأنها إيه؟ مظهرة مش ما خطأ إنت بنا... إحنا بنعمل إنتو بتعلموا خطأ وعنكم هاتهالي عيد حاجة بسيط عشان أجل. سمعتوا بيقراها منكم ازاي بنات كانها مزهره مش منكم منكم عن عنكم عن مش عن And again, it can be